يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل للقران ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شَأَتَ اللَّيْلِ هُوَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَذْكُرْ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إلَيْهِ تَبْتِي رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا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 لفضيله غفور محمد